الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا المسنف رحمه الله باب, باب الهدي والأوحية نعم باب الهدي والأوحية والعقيدة هذا المسنف يبقر به مصنف ثلاثة أنواع من القربان وقد علمنا وتعلمنا في كتاب ثلاثة وصول أن الذنح لا يجوز بإطلاق التسبيح مثلاً فلا بد أن يكون له سبب لأن فعله في طاق الله تعالى يعني هل يجوز لك أن تسبي سبع سجدات متالية حكناه من قبل كتسبيحات متالية؟ نعم تأتي مثل بعض صلاة العشاء وبعد ما ذكرنا الأذكار تسبي سبع سجادات متالية بين سبعة وبين سبعة تقول هذه تسبيحات الله. هذه سجدات لله كتسبيحات لله يجوز؟ ليش ما يجوز؟ معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد لله سجده رفع الله درجه وترجع بين السلام الله فلماذا يجوز؟ فالسجدات متتالية كتسبيحات متتالية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وقد وجدت من يفعل ذلك وأنكرت عليه الطائف فوجدته يسجد سجلات او بعضها وبعض السجدات فسألته عنها قال لي لله ولم يقل لها سابك تلا وانكسه ورحم ذلك وشكر فهذه كانت بالعب كذلك مثل ذلك ان تذبح لله ذبيحة هكذا تذهب لها الجزار وتستري او تأخذ ذبيح وتذهب من الجزار او تأخذها عن في ميته وتذبح لله لم يكن لها سابك تذب كأضحية فتكون بلا فإن الأسباب الذبح منها الهدي والأضحية والعقيد هناك أسباب أخرى مثل النذر نعم مثل النذر فلأنه لم يأتي على النبي أنه ذبح ذبح وقاقة تكون عبادة بدعية إنما ذبح بسبب لله أما إن كان للضيف ذبح عادة تريد تذبح لكن تسمي الله هذا لا بس لكن ان تتعمد بذبح هكذا لا هي عقيقة ولا ضحيه ولا هي هدي في حج ولا هي يعني شيء اوجبه الله سبحانه وتعالى ولا هو شيء الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى فهذا مما لا يجوز لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فالقربان الذي وما يذبح هذا الهدي ما يذبعه في الحج أو العمرة سواء كان واجبا سواء كان واجبا أو كان مستحبا نعم سواء كان واجبا أو كان مستحبا مستحب نتصور كهدي المفرد المفرد لا يجب على باتفا اتفا في العلم المفرد لا يجب عليه لكن لو لا وراء ذنيا نعم فلا يكون عليه ذلك واجبت وأما القارب والمتمتع يجب عليه الهدي يجب عليه الهدي ونضيه هي ما يذبح للحضر في يوم عيد الأضحى هذه الأنحية ورياء سبب اجتماعنا هذه التارسة كاملة نعم والهدي لما ولم يكن السنف يذبحون الأضحية إذا سافروا للحج لا كان يذبحون الأنحية إلا هم مقيمون في بلدي بلقامة لم يثبت عن النبي في سفره أو في نعم في حجه أنه ضحر من كان يهدي ولذلك قال النبي ما جمع النبي بين أنحية وهديد الحج ولذلك لا يرجع الإساءال يقول أريدنا حج؟ وأقصر شعري في, التمتع في مرض التمتع وأنا أريد أن أضحي فيقال لا تجمع بين أضحية وهدي خذ من فعرك الآن لأنك ما تريد البقاء فالأضحية لمن بقي وأقام في بلده نعم لمن أقام في بلده فالسلف لا كانوا في الحج لا يوكلون ما أذكر أنهم وكلوا في الحج ولا أنهم والعقيقة ما يذبح عن المولود هذه العقيقة قال أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم قال أفضل ما يذبح في هذه الأمور في الهدي والأضحي والعقيقة إبل أما بالنسبة للإبل في الهدي فهذا واضح أما بالنسبة للإبل في العقيقة فهذا ليس بواضح كيف يقول النبي عن الشات عن الغلام شاتين وعن, وعن الصغيرة الأنثى شات فكيف نضحي بالإبل ولم يثبت هذا في خلاف تنوع عن النبي ما ثبت إلا شات فلعل هذا من جهة القياس الأولوي لأنه إذا كان يجوز الأضحية بالشات العقيقة بالشات فيجوز العقيقة بما هو أعلى كالإبل لكن هذا فيه نظر لأن, لأن العبادة توقفية والنبي قال عن, الش... عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الأنثى كم شات واحدة فلم يقل إبل فذبح الإبل ذبح الإبل في العقيقة فيه نظر شيء اي نعم ما في عطيقة طيب لكن عندي موجود طيب ثم قال ولا يزئ ولا ولا يزئ ولا يزئ إلا جذع الضأن جذع الضأن هو ما تم له ستة أشهر لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأضحية الجذعة من الضأن نعم الأضحية وهي ما تم لها ستة أشهر هذه الأضحية ولكن ينبغي أن يضحى بال بالجذع من الضأن من لم يجد المسنّة. نعم قال لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن خرجه من مسلم في صحيح من طريق أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم. والثاني من غير الضأن والثاني من المعز ما تم له سنه والثاني من الإبل ما تم له خمس سنين والثاني من البقر ما تم له سنتان نعم هذا فهديه باليه لوحدين سنتان سنة, ويرقل سنة, ويرقل سنة, ويرقل سنة ويرقل نعم عن واحد الشات تجزئ عن واحد قاء والبقرة نعم هذا في الهديه هذا في الهدي يشترك سبعة من الحجاج في يكون كلهم أحدهم قارن والآخر مثلا متمتع والآخر قارن وهكذا فتجز عنهم عن هؤلاء السبعة إيش واحد من الإبل أو كذلك البدنة وهي آه يعني آه عن سبع أيضا البقرة تجزع عن سبع هي والإبل تجزع عن سبع لكن الحديث حقيقة الذي مر معنا خرجه أبو داود في سننه وهو أن النبي ضحى عن نسائه بالبقر بالبقرة ونسائه كن تسع نساء زوجات النبي كانوا تسعى صلى الله عليه وسلم فهذا يدل كما ذهب إليه إسحاق بن ان الواحد من الإبل يجزي عن تسعة عن تسعة أشخاص نعم قال ولا تجزئ العوراء قال ولا تجزئ قال العوراء وهي العمياء احد العينين والعجفاء وهي الهزيلة التي العجفاء الهزيلة التي لا مخ لها نعم والعرجاء هي التي أصابها العرج في أحد قوائمها فلا تطيق المشي مع الصحاح هذه التي ذهبت أسنانها من أصلها بل قلع أسنانها من جذوعها هذه الهتماء والجداء والجداء هي التي نشفت ضرعها من الكبر ولكن ليس كل مريضة البين المرضها أما المرض اليسير نعم المرض اليسير كما لو تصورنا أن الشاة يصيبها مثل زكام ابن آدم تعطس فرضا فهذا مرض يسير لا يؤثر أما المرض الذي يجعلها هزيلة ويبين أوضاع عليها أنها مريضة فهذا الذي يعيش تمنع في ربحها نعم وهي التي قطعت أذنها أو قرنها هذا بين البدر أو وهي التي ذهب أكثر قرنها أو اذنها والجرمة و الجماء التي لا قرن لها التي لم يخلق لها أذنان أفواه الجماء التي لم يخلق لها أذنان والحسين غير منبوذ وما يؤمن وما يؤمن به أو يرضى عنه فلا من الروض ولا أصل في ذلك في عيوب الأضاحي وأنه لا يضحا بما هو بين في عيب بين عيبه في الأضحيه ما رواه أبو داود في سننها من حديث عبيد بن ثيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه أقصر من أصابعه معروف كف النبي أو يده كان فيها ضخامة وفي أصابعه بطبيعة الحال طول فقال كانت فيما أذكر أن يدي أو أصابعه أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز في الأضاحي لما سئل نعم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابع أقصر من أصابعه وأنام أقصر من أمانه فقال أربعة لا تجوز في الأضاحي العورة البين عورها أحيانا تكون فيها عور لكن ما يتبين فإذا كان بين عورها فهذا لا يجوز في الأضاحف وإنت تخيّر في وضحيتك الحمد لله لكم الله صلى الله عليه وسلم وإنت تخيّر في وضحيتك ففتّش في الغنم فتّش في الغنم بحيث أنك لا تصادف هذه المعيبة الأضحية المعيبة وهي ما جاء في الحديث العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا توقي قال نعم وأنا أرى فيني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك فهذا حقيقة منهج انك ان لم تكن مثلا عالم ورجعت في ذلك الى حديث واضح ولكن وقع في نفسك شيء من بيعه ف. دع لكن لا تفتي بالتحريم لأنك كرهتها وقد جاء في حديث يؤيد هذا الذي ذهب لي هذا الصحابي وهو حديث ما أنكره قلبك فدعه فلنفرض أن إنسان جاءك مريب يقول لك تبيع هذا خد هذا الجوال بميةين وهو يساوي ألف خمسمية طارت إمرأة سارقه يبي تخلص من وجه طريقه سارقه سارق غاصبه ثم حاك في نفسك ريبة من هذا الجوال فدعه لكن لا تذهب إلى أهل الجيران تقول حرام لا تشترون هذا تروا كرهت وقع في نفس شيء أنت دعه ولا تفتغيرك أنت دعه لحديث ما أنكره قلبك فدعه لكن لا تفتغيرك بالتحرين لعدم وجود الدليل فإنه لا يحرم ولا يحل إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله والسنة حرب هذا والسنة نحر في بيت ما نعم هذا من الجهل الذي يضجع الإبل ثم يشق على نفسه وقد يؤذي نفسه هل من يضجعه؟ ويكل جبل أو كتلة صغيرة فإنه يؤذي نفسه يعني رجال ربما عشرون ما يستطيعون يضجعون الإبل فالشريعة يسر إن هذا الدين يسر فمن يسرها أن كان من السنة أن ترحر الإبل ويقائلها لا تضجعها فإنها تؤذيك أصلا قد تؤذى منها وعضها شيء وحقوده كما سمعنا عنها فسمعنا عنها قصص تجعل الرجل يبتعد عنها قدر المستطاع وعنئذاءها فكأن راعي رطم بعير أو ضربه فمكث حاقد عليه الجمل معروف الحقد فمكث حاقد عليه حتى رآه نائم فلا يزال يرضه ويهبط عليه حتى قتله فسمعنا هذه الأشياء يعني أصلحت معروفة عند كثير من الناس فلا ينبغي إذن أن يصنع بالإبل إلا ما جاء في السنة كما مرت معكم هذه السنة في أي كتاب سنن أبي داود هذه فائدة ترأسدكم السنن أصبحتكم الآن من يحضر معنا حلقات الحمد لله كلما ذكرنا حديث بعضكم يستطيع في كثير أو في بعض الاحيان أن يحيل. يقول هذا الحديث خرج ابو داود هذا الحديث خرج البخاري لأنه حضر حديث البخاري وكان لجه ستة حديث سبع حديث فهو يحفظ وكلما كان الأمر متيسر كان حفظه أسهل أما لو أن جاءنا في كل مجلس ثلاثين حديث نذلا لضاع المستمعون لكن كان شعبه يعلن في كل مجلس خمسة احاديث فقط هذه المحدثون اما هذه المتعالمين اللي يصعدون مباشرة من غير تدرج فهو يريد ان يقول للناس أنا انتهيت من شخص نبي كل هذا ريا. المقصود ان يفهم وليس المقصود ان يقول انتهيت من هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب يعني المقصود ان يفهم الكتاب ويستوعبه ليعمل به ينجو من النار نعم وقد قال الزهري من رام العلم جملة ذهب عنه جملة ومن وإنما يؤخذ العلم على أيام قال ابو عمر انحرها قائمة معقولة اليد السنة انت انحرها قائمة معقولة اليد أو كما قال كما في سنة بداود فيطعن بها في اقرأ معقولة يدت يدها اليسرى مر معنا أن عقل اليد اليسرى اسناده ضعيف. وإنما أن يعقل أحد قوائمها على كل حال وهي قائمة فيطعنها فيطعنها في التي بين العنق طيب فيأتي بحربة في أسفل العنق هناك وهدة مثل الحفرة اليسيرة أو تتبين للذابح نعم للناحر فيطعنها طعن واحدة تكفي وإذا به الدم ينهمر ويصم الله ويصم الله وذبحه والحمد لله يسير فما ينهامر الدم إلا تبدأ تخور شيئا فشيئا فتسقط فتجب إلى وجبة جنوبها فحينئذ ليقطعها كما شاء المهم أن ينحرها قائمة معقولة أحد قوائمها إما اليمنى واليسرى فيطعنها بالحرب في الوهد التي بين أطفع عنق والصدر نعم يذبح غيرها كالبقر والشات فتذبح وتذجع وتذبح نعم. ويجوز عكسها ويجوز عكسها بين ينحر الغنم والبقر ويذبح ويذبح لكن الأفضل أن ينحر ويقول بسم الله والله أنفر اللهم هذا منك ولا نعم لا بد أن يسمي على كل حال عند النبيحة ولا تأكل لمن لم يأكل اسم الله عليه لمن, يذكر لمن لم يذكر اسم الله عليه فإذا نسي فقد قال جمع منها العلم أو بعضها العلم حرام أكلوا حتى مع النسيان كالفاتح إذا نسيت في الصلاة تفسح الصلاة كذلك إذا نسيت البسمة عند الله لا تصح لأن النص ينهى عن ذلك مطلقا فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن الصحيح أنه يجوز عند النسيان لياسر ابن عباس أنه قال إذا المسلم فيه اسم الله فإذا نسي فليأكل فإذا نسي يعني فذبح فليأكل أو كما قال ويتولاها ويتوالها صاحبها ويتولاها صاحبها والأفضل أن صاحبها يتولى ذبحها وتوزيع لحمها ان هو يوقي لقسما ويستجو ويدل على أن صاحبها هو الأفضل ان يذبح حديث ذبح النبي بنفسه كما مر معكم في سنه داوود أنه نحر بنفسه 63 من الإبل وهي هدي نعم وهي هدي وجعل علي يكمل الباقي وقوله وكر علي يذبح الباقي يدل على جواز التوكيل امم ومقت بعد صلاة العيد أو ويومين بعده. وقت ذبح الأضحي متى يوم العيد لكن بعد الصلاة. ليا لما جاء في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحيت قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم وهذا يدل على أن من فعل العبادة مخلصا لكن لم يكن لرسول الله متابعا فإن إيش فإن عبادته لا تصح مثلا رجل رجل ماذلا يعني أراد أن يرفع يديه بعد الصلاة ويدعو قال ابن تيمي هذه بدعة فإذا أنكرت عليه قال أنا مخلص في ذلك نقول لا يكفي الإخلاص لابد من المتابعة ويدل على وجوب المتابعة حديث شاتك شات لحم فإن الصحابي أخلص في ذلك الأضحية لكن لما ذبح على غير وجه الذبح في الوقت المعروف في السنة النبي ذكر ان شاته هذه لا ترد رد عليه وانها شات لحم فلا بد من مع الاخلاص فوقتها بعد الصلاة يوم عيد الاضحى ثم ويمتد الى ثلاثة ايام التشريق ايام التشريق ايام ذبح كما جاء من الحديث وبعضهم كره لان تكون بالليل كان كالمصنف لأنه قال أيام من التشريق أيام ذبح واليوم في يطلق في النهار ولكن في الحقيقة على كل حال اليوم إذا أطلق يراد به عندما ينفرد به يمكن أن يراد به دليل مع النهار كما يقول مثلا ثلاثة أيام ثلاثة أيام فأه يطلق يمكن اليوم يطلق عليه ويراد به اليوم مع النهار ويش يدل عليه هل هناك نص يدل على ذلك هو الحقيقة اليوم والليلة محل نظر كيف يطلق على اليوم على اليوم والليلة ليلة أو اليوم, مع اليوم على اليوم والليلة فإننا وقال ثلاثة جاء في النص ثلاثة أيام بلياليهن وجاء في الحديث فأكمل عدة نعم لا يحل يوم وليلة فإذا أطلقت الليلة مع اليوم فيراد بها الليل لكن ال الكلام فيه لو أطلقت اليوم واحدة أو أطلقت الليلة واحدة نعم كان يكون مكث ثلاثة ليالي جائع فلعله مقصود مع أيامها لكن لو قال مكثت ثلاثة أيام بلياليها المقصود النهار مع الليل ولو قال مكثت ثلاثة أيام طاوي فلعله أيضا المقصود بلا بلياليها على كل حال قالوا لا بأسا يذبح في الليل لكن الأفضل يكون في النهار، هكذا قال بعض العلماء. نعم. نعم. وكذلك الأضحية الواجبة، لأن الأضحية على فسمين. قضاء تشيقيق. يذبح حتى لو فات لابد أن يذبحه وأما هدي التطوع فانه إذا فات وقته فانه لا يذبح هذه التطوع طيب ويتعينان يتعينان بقوة هذا الأجل أو أبده أي الهدي رضيعا بما عينه منهما. فإذا قال هذا هدي أو هدي بضحية فإن هذا الذي عينه من بيومة العام يختص الحق به ويتعلق به فيصبح واجبا تنفيذه فإذا فهو يصير يكون كالوقف فيقول هذا هدي فما يجوز بعد كذا تصرف فيه إلا أن يبقى هدي نعم فإن الحيوان يتعين بضحية ويجب عليه ذبحه وظه لا بالنية وهذا التعين إنما يكون بالقول باللسان لا بالنية إذا لابد باللسان إذا عين قال هذا هدي أو هذه أضحية صار على أساس صارت هذه الأضحية على أساس ما قال أو صار هذه النسيكة أو هذه الشات على أساس ما قال إما هدي أو أضحية فحين إذا لا يجوز إيش إذا عينها قال هذا هدي هذا هدي فإنه لا يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ولا هدتها إلا, إلا أن يبدلها بخير من منها نعم ويجوز لسوفها ونحوة إن كان أنفعه ونفع لها ويتصدق به. يجوز له بعد تعيين الهدي ولضحيها انتفع بما لا يضرها فلا يقلع لها قرن ولا يهشم أسنانها لكن يجوز الصوف الصوف لا يضره يخرج نعم فلا بأس به ويتصدق به ولا أحب أحب هذا أخذناه في الكتاب اسمنا نبي داود وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطي الجزار منها شيء قال نحن نعطيه من نعم فهذا يدل أنه لا يجوز أن يتصدق بجلدها للجزار ولا يعطيه على أنها صدقة كما قال خطابي لأنه أرطى صدقة هذه تؤدي إلى تخفيف الأجرة ولا يبيع. على ولا يبيع من منها ولا يبيع من منها بل ينتفع بها. نعم ينتفع بالجلد نعم. على تعيبت ذبحها واجهد. وإذا تعيبت وهذا حكم آخر يترتب على قول هذا هدية وضحها فاذا قال هذا لا يجوز لا يجوز بيعها ولا هي بتحف. وانه اذا تعينت بالاصابة عي في مرض فإنه لا يلزمه ان يبدلها بالصحيح بل يذبحها على هيئتها بعد تعينها اذا أصبحت معيبة. فيذبحها على حالها عين أن هذه أضحية أولا قبل أن يعين أن أضحية أنزلها من من من من ونية السيارة وقال الباع يريد هذه يريد وما بعد عينها قال هذه أضحية فإذا انكسرت وعيبت نعم ما تقبل لكن بعد أن نظر فيها وباعه وأخذها وهو مخرجها للذبح انكسرت يذبحها على حالها نعم بعد تعينها تكون واجبة في قبل أما إذا كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين مثل النذر ومثل هدي المتع والقران فهذا واجب في ذمتي قبل أن يتعيب الحرم نعم فإذا تعيب لا يجزئه ذبحه طيب والأضحية سنة وهذا قول أو هذا قول جمهور العلماء أن الأضحية سنة هذا قول جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال إذا راحتكم أحدكم الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا فاستنبطوا من قوله فأراد أن يضحي أن هذا على الاستحباب لأنه قال أراد أن يضحي وذا ذلك شيخ الإسلام فقال هذا لا يدل على أن هذا مستحبة ألم ترى أنه أن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا الصلاة أي إذا ربتم أن تقوموا معنا الوضوء واجب ولكن جمهور الصحابة على كل حال كان كأبي بكر وعمر أو غيرهما كان يرى أنها مستحبة فنحن مع جمهور الصحابة في ذلك وأنها مستحبة وهذه الجملة تحتاج إلى يعني تحرير قال وإن تعينت ذبحها وأجزأتهن نعم قال إلا أن تكون أفن إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين وإن تعية وإن تعيبت وليس تعينت وإن تعيبت عندي هنا تصحيف جعل المعنى يختل جدا وإن تعيبت ذبحها يعني بعد التعيين وأجزأته أجزأت وإذا تعيبت أجزأت قال إلا أن تكون واجب في ذمته قبل التعيين. أما إذا كانت قي الواجبة في ذمته قبل التعيين مثل النذر، ومثل هذه المتعة والقران هذا واجب في ذمته قبل التعيب الحيوان في التعيب لا يجزئه ذبحه يعني. ثم قال وذبحه لا شك أن ذبحه أفضل من الصدقة بثمانية هذا النسك وقد جاء في عبادة. نعم لأنه جاء في قوله تعالى فإذا وجب جنوبها فكل منها واطعم القانعة والمعتر واطعم كما قال البائس الفقير قيل فيستحب أن يقسمها ثلاث يأكل منها قسم ويهدي قسم ويتصدق بقسم منها فلابد أن يطعم البائس وأيضا ظاهر النص أنه يأكل منها لأن النبي كذلك فعل نعم و يهدي ويتصدق نعم وكلها ولو اكل الاضحيه كلها وتصدق منها بقليل اجزاه اجزاه ولو وكل كلها وتصدق بقليل مقدار اوقيه وإلا ضمنها يقول مصنف ان اكلها كلها ولم يتصدق بشيء منها فإنه يضمن منها قدر ما يسمى صدقة يضمن منها لأن يشتري قليل لحم ويتصدق لما عوضا لأن الله أمر أن يطعم البائس منها عوضا نعم هذا تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث قال ما قال إذا رأ أحدكم ميلاد الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا وفي في رواية فلا يقلمن أضفاراً فإذا جزم بالأضحية فلم يكن حاج فإنه لا يأخذ من شعره واختلف العلماء هل النهي للتحريم الكراه أو الكراه قال الشافعية وغيره يكره ولا يحرم والصحيح انه يحرم يأخذ من شعره اما اذا اخذ متعمدا فهو عاصي يستغفر الله ولا شيء عليه وليس عليه دم ولا كفار اذا اخذ من شعره وان اخذ ناسيا فلا احرج عليه وهل يجوز لمن اراد ان يضحي ان يمشط شعره الذي يريد ان يضحي ودخلت عليه العشر هل يجوز لم شعره مع انه يتساقط الشعر اذا مشطه ها ما الدليل ما الدليل ها هل يجوز ها هل يجوز يمشط صدق يجوز ما يريد الدليل هل انه يجوز يمشط مع انه يخرج من شعره يعني الذي لا يعرف هذه الحقيقة خاصة اذا كان مع قليل ويصبح رأسه كالشيطان يقول انا مضحح هل هذا عذر لك؟ يقول ما امسك شعري انا مضحح فيبدأ في حالة نعم غريبة جدا لربما افزع اهل بيت خاصة كان من, ديك من تلك الشعور قوية التي اذا تركها من غير تمشيط حصل منها أذية. ها ايش؟ المهم يجوز او لا قلت يجوز فأصبتم نريد الدليل ها. لا يقول يفعل الوسيلة ايش صحيح صحيح لكن ما الدليل ايش هذا هو الصواب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما أمرها أن تحرم لما كانت عفوا المحرمة قال انقضي شعرك وامتشطي والإحرام أقوى من إيش من الأضحية والإمساك من أجلها فإذا كان هذا جائز في الإحرام في الأضحية من الأولى والدليل على قوة الإحرام أنه لا يجامع ولا يطيب وهنا المضحي يجامع ويتطيب فإذا كان ذاك يجوز في الإحرام أن يمشي شعره فلا بأس وقد أفتى بعض الصحابة بعائشة وغيره لما سئلت عن أن يحبك المحرم رأسه قال لو شئت وحككت برجدي أو كما قال يعني مهما كان يجوز حتى لو أنه اشتد عليك فحككت فلا بأس فإذا سقط من الشيك من الشعر فإنما سقط تبعا لا قصدا فيجوز انتشاط الشعر وغسله أما المتنطع الذي لا يعرف هذا الحقيقة تلقاه وهو يريد أن يضحي أو هو محرم نعم ينخس متكين شعره نخص ويحقه بشدة يضرب عليه هذا تنطع